ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا عليضا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بايات الله وقتلهم الانبياء ابي غير حق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 والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن يا أيها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمه الانعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم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 والمُحصناتُ مِن المُؤمنناتِ والالْمُحصناتُ منن الذي نَأوط الكتاب منِن قبلِكمْ إ آتَيتُوه الن أجهُ إ آتَيتُهُ أجَهُ مححسنين غيْرَ مساافحين وَلا متخذ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 ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واتقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور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 وَلَقدَد أَخَدَ اللهَّهُ م تَاقَبَن إسر إِ وَبعتناَا مننْهُ مُثْنَي عشرَ نَقيباَا وَقالَا اللهَّهُ إني مععَكُْ لإِن أَقَمتُ مُ الصَّلَةَ وَآتَيتُ مُزَّكةَ وَآمَْتُم بِسُلي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 وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين قالوا يا موسى انا لن ندخلها ابدا ما دام فيها فذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون قال ربي اني لا همقف قال ربي اني لا املك الا نفسي واخى